وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وذل القربا واليتاما والمساكين وذل قربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وذل قربا واليتاما والغاكي وقولوا للناس حسنا وَأَقِي مُقرةَ وَآاتِ الزَّكَا وَأَقِي مُقَلَةَ وَآتُ الزَّككَثُمَّ تَوَّْثُم إِللاا قلِيلَ مِنكُم وَأَنثُم مُرغُون وَرَقيِي مُقرةَ وَآاتُ الزَّكَكَةُمَّ تَوالَّثُم إِلاا